بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلب وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لَكَ لَأَدغًا غَيْرَ مَنون من وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم فَسَتُبْصِرُ وَيُنصَرُ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تَدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زميم أن كان ذا مال وبني اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أرحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستثنون فقاف عليها قائث من ربك وهم نائمون فأصبحت كصرين فتنادوا مصبحين أمدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل إنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون ولأوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا قَابِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا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 مَا لَكُم جَيفَ تَحبُ أَمْ لَكُم كِتَابُ فيِيهِ تَدَْسُ إِ لَكُم فيِيهِ لَمَا تَقَيَ أَمْ لَكُم أَمَ لَنَا بَالِ غيطٌُ إلَ يَوْ قامَةِ لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يَوْمَ يُكشَفْ وَ سَاف وَذَونَ إلَ السدودِ فَلَا يَستَق يَ خشةَ أَبَخواَابُهُم تَغْهَاقُهُ ذِلَّ وَقَدَ كَوا يُدَعَونَ إلىلَ السّدودِ وَهُم سَالمُون فَذَوون نكذب بهذا الحديث سنستجرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم المسقلون أما عندهم الغيب فهم يتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مثبون لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن